بسم الله الرحمن الرحيم والزاريات ذروى فالحاملات وطرا فالزاريات مسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصابق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبق إنكم لفي قول مختلف يؤفت عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة تاهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار مختنون زوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به فاشتعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك مشتنين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 وفي أنفسهم أخلتهم وفى السماوات قوم وما توعدون فوَرَضِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِنْ لَمَعَ أَنْتُمْ تَنْكُرُونَ هل أتاك حديث ضيث إبراهيم المسرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلامهم صوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقضبهم إليهم قال ألا تأكلون فأوجت منهم خيفة قالوا لا تقف وبشروه بغلال العليم فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم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 مُسْتَوْمًا سَمْعًا لِرَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ دَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وفي مزائة أرسله إلى جدعون سلطان من مبين فاتول له ردهم و قال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليمن وهو مريم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين وفي تمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين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 والسماء بنيلها بأيديهن وإنما لهم زرعون والأرض رشناها أن يعملن مهندون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. بَاتَ الرَّحْمَنُ إِلَى اللَّهِ لَمْ يَكُنْ من مِنْهُ نَذِيرٌ مُنذِرٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنَّكُمْ مِن مُنَذِيرٍ مُنذِرِينَ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قادوا ساحر أو مجنون أتواقوا به بل هم قوم طابون فتول عنهم فما أنت بمدوم وذكر فإن الذكرى تنفع وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم مثل السن وما أريد أن يطعمون إن الله هو الززاق ذو القوة المدين إِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ بِالْإِثْمِ نَذَنُبَ بِأَسَاءٍ لَّنْ تُسْعَدُونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا يَوْمَ يُنادى لَّذِي يُوعَدُونَ